مندوب المبيعات هو الشخص الذي يقوم بالترويج والتسويق لبيع منتجات الشركة واستقطاب أكبر عدد من العملاء يعتبر مندوب المبيعات حلقة الوصل بين الشركة والعملاء كونه المسؤول عن استقطاب وإقناع وتوصيل المنتجات للعملاء بشكل سليم يترتب على مندوب المبيعات قبل الزيارة النظافة الشخصية الزي الرسمي وتطبيق سياسات الشركة ولتحقيق النجاح يجب عليه التحضير للزيارة وتحضير الأدوات تحية العميل والتعريف بالنفس كشف الرف والمخزون وكشف التواريخ تسجيل الطلب المقترح وتوفير جميع المنتجات لدى العميل ترتيب المنتجات حسب السياسة والمحافظة على المساحات تسعير المنتجات مناقشة العميل في الطلب وإقناعه طباعة الطلب وتسليمه للعميل تحصيل مبلغ الفاتورة مشرف المبيعات هو حلقة الوصل بين إدارة المبيعات وفريق البيع ويتوجب عليه إيصال توجيهات الإدارة إلى فريقه ومتابعة النتائج والبحث عن حلول للتحديات التي تواجه فريقه وسبل تطوير العمل ورفع التقارير للإدارة يترتب على مشرف المبيعات النظافة الشخصية المحافظة على ممتلكات الشركة متابعة حضور وانصراف المندوب متابعة التزام المندوب بالزي الرسمي ونظافة المركبات المتابعة الميدانية متابعة وتطوير خطوط السير متابعة انتشار منتجات الشركة وجودة عرضها متابعة تواريخ المنتجات جرد المركبات ورفع التقارير إلى مدير المنطقة أسبوعياً تدريب الفريق وتطويره تقديم تقارير بصفة دورية عن المنافسين ووضع الشركة